Book 2 Awaria samochodu. Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa? أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ Złapłem, złapłem معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك؟ تغيير الإطار. أحتاج عدة لترات ديزل. ليس معي بنزين ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. Ma pan pani كانيستر na benzynę? هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Skąd mogę zadzwonić? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Potrzebna mi jest أحتاج, أحتاج لخدمة سحب سيارة. أحتاج سحب السيارة. شو كم أبحث, أبحث عن كراج تصليح. عن كراج تصليح. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. Gdzie jest najbliższy telefon? Ajna yujadu akrabu telefon? Ajna yujad akrab telefon? Ma pan, pani przy sobie komórkę? Hel maaka żałwal, khalawi? Hel mahaka Potrzebujemy pomocy. Nahtężu ile musałada. Nachtäääż ile musada. Proszę wezwać lekarza. Niech pan, pani wezwie lekarza. Etاصل bi tobieb. Etاصل Proszę wezwać policję. Niech pan, pani wezwie policję. Etاصل bi szurta. Etاصل szurta. Dokumenty, proszę. رخصتك من فضلك رخصك من فضلك Proszę pana, القيادة من فضلك رخصك القيادة من فضلك Proszę pana, رخصة السيارة من فضلك رخصة السيارة من فضلك